وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آذِهَةً إِنِّي أَرَاهَا وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِيْءُ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُو التَّسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُبَّةً قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَאَن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَا أَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْقَاطِعِينَ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 احجهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قوه قال أتحاجوني في الله وقد هدا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 ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلًّا والصالحين وإسماعيل واليسع ويونس وлуط وكل فضلنا على العالمين.